ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبَدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآَ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلا قَدآهُ نَزلة أُخرى ع دَسِدَة المُتَها أي دَه جَة المَؤى إذ يَغشَ السدةَ ماَا يغشاء ما, ما زَغَ البَصَر وَم ط لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الْذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل يَطْبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ